ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تفطلون فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين يا موسى إ ن ه أ ن ا الله العزيز الحكيم و أ ل ق عصاك فلما راها تهتز ك أ ن ه ا جان و ل ا مدبرا ولم ي ع ق ب يا موسى لا تخف إ ن ي لا يخاف لدي المرسلون إ ل ا من ظلم ثم بدل, ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم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 ولقد آ ت ي ن ا داود وسليمان علما وقال الحمد, لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 قالت نمله يا أ ي ه ا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم, سليمان لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغار لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين سمكت غير بعيد فقال أ ح ط بما لم تحط بي وجئتك من س ب أ وجئتك من سبا بنبا يقين إ ن ي وجدت ا م ر أ ه تملكهم و أ و ت ي ت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون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 وجعلوا اعزه اهلها اذله ّ وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره بم ا يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتم الدونني بمال ٍ فما آ ت ا ن ي الله خير مما اتاكم بل أ ن ت م بهديتكم تفرحون ارجع إ ل ي ه م ف ل ن أ ت ي ي ن بجنود لا قبل لهم بها فلناتينهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منها ادله ولنخرجن وهم صاغرون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 قال الذي عنده علم من الكتاب أ ن ا آ ت ي ك بي قبل أ ن يرتد إ ل ي ك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي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 ولوطا إ ذ قال لقومه أ ت أ ت و ن ا ل ف ا ع ش ة و أ ن ت م تبصرون أ ئ ن ك م ل ت أ ت و ن الرجال ش ه و ة من دون النساء بل أ ن ت م قوم تجهلون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 ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أ اله مع الله تعالى الله عما يشركون امن يبدا الخلق ثم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 يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم ص ا ب ق ي ن قل عسى أ ن يكون ر ب ف لكم بعض الذي تستعجلون و إ ن ربك لذو فضل على الناس ولكن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 وهو العزيز العليم فتوكل على الله إ ن ك على الحق المبين إ ن ك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء, ولا تسمع الصم الدعاء واذا ولوا مدبرين وما انت بهاذي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن ب آ ي ا ت ن ا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم بابا م تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه زوجا من م ن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 قال أ ك ذ ب ت م ب آ ي ا ت ي ولم تحيطوا بها علما أ م ا ما كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 إ ن ه خبير بما تفعلون من جاء ب ا ل ح ز ن ه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آ م ن و ن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 ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آ ي ا ت ه فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون